من صب وبكل قوتنا دفعهم وبكل قوتنا دفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار قهره الى من بعد الذل ود بسلاح الحق البتاني سنحرر ارض الاحرار ونعيد القهر الى القدس من بعد الذل ود من بعد الذل ود سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمض ندك عاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمح العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمض ندك عاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمح العار أيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم. وسنرضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل قوتنا ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور ال تحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تحرق في الارض براكين تحرق سنخوض معاركنا معه وسنمضي جموعا مردعهم ونعي حقا ملتصبا وبكل القوة ندفعهم وبكل القوه ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبعا للذل ستمور الأرض وتحرق في الأرض براكين تغلي. في الأرض باكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعنا ردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعنا ردعهم ونعيد ابقى المنتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم